السلام <تصفيق> عليكم وحمد الله وبركاته في الصوت ان شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شغير أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا منضل له ومن يضل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شهير له <تصفيق> وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يخالقكم من نفس واحدة وخالق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً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 الخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتشغ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله العظيم أبو العرش العظيم وإياكم من عذاب النار نحمده جل وعلا ونبجله ونعظمه أن جمعنا وإياكم في هذه الغرف الطيبات المبركات وعلى رأسها غرفة علم وعمل نحمده جل وعلا أن وفقنا لهذا الأمم وأن جمعنا بكم لهذه الغرفة من أجل تعلم لغة القرآن ولغة حديث سيد المنصرين صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وخفض الأرض وقدر فيها أقواتها لنفع العباد وثبتها بنصب الرواس والأوتاد وجزم بوحدانيته أهل البغي والإلحاد والصلاة والسلام على أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه السالكين سبيل الرشاد وعلى من ورد مشرعهم وترسم خطارهم إلى يوم المعاد أما بعد فإن العلم فخر يبقى على مرور الأحقاب وذكر يتوارثه الأعقاب بعد الأعقاب وأول المجد وآخره وباطن الشرف وظاهره به يترق على كل المراتب وبه يتوصل إلى المآيب والمطالب وهو الأربح مرعاه وهو الأرفع مسعاه يملأ العيون نورا والقلوب صرورا ويزيد الصدورا شراحا ويفيد الأمورا فساحا وهو الغنم الأكبر والحظ الأوفر والبغية العظمى والمنية الكبرى ألا وإن من أجل العلوم وأشرفها وأعظمها وأهمها علم اللغة العربية إذ هي خير اللغات والألسنة والإقبال على تفهمها من الديانة هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين كما أن معيفتها ضرورية على أهل الشريعة إذ مأخذوا الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب وشرح مشكلاتها من لغاتهم فلابد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشائعة قال عمر تعلموا العربية فإنها تزيد في المرؤة تعلم العربية فإنها تزيد في المروءة <تصفيق> ولقد كان الصدر الأول من الأمة المحمدية أهل سليقة عربية وأصحاب ملكة اللسانية فكان اللسان العربي عندهم صحيحا محروصا لا يتداخله الخلل ولا يتطرق إليه الزلل إلى أن فتحت الأمصار وخالط العرب غير جنسهم من الروم والفرس والحبش والنبط وغيرهم من أنواع الأمم الذين فتح الله على المسلمين بلادهم وأفاء عليهم أموالهم ورقابهم فاختلطت الفرق وامتزجت الألسن وتداخلت اللغات ونشأ بينهم الأولاد فتعلموا من اللسان العربي ما لابد لهم في الخطاب منه وحفظوا من اللغة ما لا غنى لهم في المجاورة عنه وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليه وأهملوه لقلة الرغبة في الباحث عليه فصار بعد كونه من أهم المعايف مطرحا مهجورا وبعد فرضيته اللازمة كأن لم يكن شيئا مذكورا وعادت الأيام والحالة هذه على ما فيها من التماسك والثبات واستمرت على سنن من الاستقامة والصلاح إلى أن انقرد عصر الصحابة والشأن قريب والقائم بواجب هذا الأمر لقلته غيب وجاء التابعون له بإحسان فسلكوا سبيلهم لكنهم قلوا في الإتقان عددا واقتفوا هديهم وإن كانوا مد في البيان يدا فمن قضى زمانهم على إحسانهم إلا واللسان العربي قد استحال أعجميا أو كاد فلا طر المستقبل به والمحافظ عليه إلا لإلا الآحاد هذا والعصر ذلك العصر القديم والعهد ذلك العهد الكريم فجاء الناس من هذا المهم ما كان يلزمهم معرفته واخر منه ما كان يجب عليهم تقديمه واتخذوا وراءهم جهريا واتخذوه وراءهم جهريا فصار نسيا منسيا والمشتغل عندهم بعيدا قصيا فلما اعضل الداء وعز الجواء ألهم الله جماعة من أولي المعارف والنهى ودوي البصائر والحجا أنصرف إلى هذا الشأن طرفا من عنايتهم وجانبا من رعايتهم فشرعوا فيه للناس مويدا ومهدوا فيه لهم معاهدا حراسة لهذا العلم الشريف من الضياء وحفظا لهذا المهم العزيز من الاختلال ولقد كان النحو الإعراب من أهم العلوم اللغة إذ في جهله الإخلال بالتفاهم جملة يقول العلامة بن خلدون رحمه الله إن الأهم المقدم منها هو النحو إذ به تتبيت أصول المقاصر بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهلا أو نشوه الى اصل الافادتي يا حبذا النحو من مطلب تعال به قد طلاب به كان العلوم له عسكون وقوف خضوع على بابه ولما للنحو من أهمية ومكانة عظيمة علية صنعت فيه التصانيف وألفت فيه التآليف فمن مكتر جعل كتابه أسفارا ومن متوسط غيت فوائده أصبح مذرارا ومن موجز كان كتابه أوراقا وكان من بين ذلك المتون من بين تلك المتون المختصرة والكتب المحررة المشتهرة كتاب المقدمة الأجرومية كتاب المقدمة الأسرومية ومن تم طفق العلماء إلى شرحها وتدريسها سواء من العلماء القدامة أو من العلماء المعاصرين وهناك أمون يجب التنبيه عليها ولا مندوحة للراغب عليها عنها أولها في اسم هذا العلم إذ أنه يسمى باسمين اثنين أولاً فهو النحو وسبب التسمية هو ما اشتهر عند الإخباريين أن الإمام علي رضي الله عنه قال لأبي الأسود الدؤلي نعم النحو الذي نحوت وللك عندما كتب شيئا في النحو بأمن منه وأما التانف الإعراب ومن معانيه تغيير. يقال أعربة الإبل إذا تغيرت بطولها بمرض وكذلك الحال مع أواخر الكلمة العربية المعربة فإنها تتغير بحسب مواقعها ثانيها أن الدارسة أن الدارسة لعلم النحو يدرس شيئين اثنين أما الأول فالإعراب وهو تغيير أواخير الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا او تقذيرا وهذا هو الأصل وسيتمعنا الكلام عن هذه الأمور إن شاء الله ولأجله صنع النحو ضبطا له حتى لا يلحن فيه هذا الأمر الأول الأمر التالي هو البناء وهو لزوم أواخر الكلمة لحركة لا تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليها ثالثها هو أن علم النحو يبحث في حركة الأخير يعني هذه الأمور لابد لطالب العلم من عيفتها فعلم النحو هل يهتم بأول الكلمة أم بوسط الكلمة أم بآخر الكلمة علم النحو يتم بالحركة التي تكون في الأخير سواء كانت الحركة ظاهرة أو مقدرة وأكثر اللحن حصل في ذلك عند العرب ولذلك كانت العناية به آكد رابعها لكي يتفهم دارس النحو مسائله ويعرف مفرداته لا بد أن يراعي أمورا أولها حفظ الثعاريف حفظ الثعاريف واستحضاره عند محاولة الإعراب لكلمة أو جملة لها لما لها من أطر يعني علم النحو كما تعلمون بأنه مجموعة قواعد ومجموعة معايف فلابد لطالب العلم أن يحفظ هذه المعايف وأن يحفظ هذه القواعد إذا لم يحفظ التعيف والقاعدة فكيف سيتعامل مع إعراب الكلمة م? يعني إذا لم يحفظ بأن المبتدأ مرفوع وأن الخبر مرفوع فكيف سيرفع المبتدأ وكيف سيرفع الخبر إذا لم يعرف كيف إذا لم يحفظ القواعد كيف سيعرف بأن الفاعل مرفوع إذا لابد أن يعرف المرفوعات وأن يحفظها حتى إذا وجد مثلا مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا عرف أين سيضع هذا المرفوع أو المنصوبة أو المخفوض ولهذا فالذي يدع أن يتقن علما نحوي لابد أن يحفظ متونه وعلى سبيل الذكر من نسبة لطلبة العلم المبتدئين عليه أن يحفظ هذا المطن المبارك الذي هو مقدمة ابن أجروم تانيها الاشتغال بمعاني الكلام وجمله والنظر في مدى, في مدى انطباقي على القواعد المعروفة مثال ذلك وأن المفعول به يعرف بأنه اسم منصوب وقال فعل الفاعل فلو قال قائل ضرب الآب بناه تأديبا له لحكم على كلمة ابن, كلمة ابن بأنه مفعول به لأنه هو الذي وقع عليه فعل الفاعل وقع عليه فعل الفاعل ثالثها واستحضار التقاسيم والشروط المتعلقة من كل مسألة وبال مثاله ما قيل في الأسماء الخمسة فإنها لا تأخذ إعراضها المشهور من الرفع بالواو والنصب بالآلف والخفض باليا إلا بشروط ككونها مكبرة وعدم إضافتها للمتكلم إلى غير ذلك مما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى خامسها هو أن الدائس للنحو لن يستطيع أن يعيب الجمل كلها إلا إذا انتهى من دراسة كتب النحو كلها في مرحلة التأصيل نعم في مرحلة التأصيل ولمعتاد أن آخرها دراسة ألفية بن مالك فمن درس الأجرومية لا يتحصل على جميع أبواب النحو فلا بد من استكمال ذلك وإنما ابتدأ بالأجرومية فغيرها إلى دراسة ألفية بن مالك وكأن ولهذا فكاتبها رحمة الله عليه ثم بالمقدمة طبعا فطالب النحو المبتدئ لا يمكن أن نقول له عليك أن تبدأ بالألفية لا طبعا فهذا منهج خاطئ لا بد من, من التدرج مع طالب العلم المبتدئ بداية بالمتون الصغيرة إلى الكبيرة وهذا هو منهج السلف في التعليم مصداقا لتفسير ابن عباس لقول الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتابة وبما كنتم تدوسون فقال ابن عباس رضي الله عنه الرباني هو الذي يتعلم صغار العلم قبل كباره يتعلم صغار العلم قبل كباره ولهذا لابد لطالب العلم نعم تعلمون أو نعم ولهذا لابد لطالب العلم أن يبدأ بالتدرج في هذا العلم وأن يبدأ بالمتون الصغيرة كتوطيئة وكمقدمة ثم بعد ذلك يصعد ويرتقي إلى ما هو أعلى حتى يصل إلى ما هو أعظم بإذن الله تعالى إذن لابد من التطرش في التعلم والبدء بالأولويات والبعد عن وقوع قولة السلف من أراد العلم جملة ضيعه جملة ضيعه جملة فيدرس طالب النحو أول ما يدرس ما يدرس كب ابوابه ومسائله وذلك من خلال الأجرومية ثم يدرس مجمل ابواب النحو ومسائله دون تعرج للخلاف في الجمله وذلك من خلال كتاب شرح قطر الندى لابن هشام ثم يدرس جميع مسائل يدرس جميع مسائل النحو وتفصيلاته مع الاضطلاع على على الاشياء المخالف فيها وبعض الاعاليب وما الى ذلك وذلك من خلال شرح وذلك من خلال شرح الالفيات يعني شرح العقيل او شرح بن هشام المسمى باوضح ما ذلك طيب ثالثا ان ادراك علم النحو يكون من خلال فقه علوم لا بد من اجتماعها أولها مسائل النحو المفرداته وهي الموجودة في الأجرومية وشرح قطر الندى وألفية بن مالك نعم إذن كما تعلمون بأن لكل علم مبادئ عشرة كما قال الناظم إن مبادئ كل علم عشرة إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته وفضله والواضع ها والاسم الاستمداد حكم الشريع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع هذا الشرف يعني حد, حد علم النحو الحد هو التعريف النحو لغة بمعنى القصد تقول نحو الشيع قصدته ويأتي لمعاني أخرى مجموعة في قول ناظم قصد ومثل جهة مقدار قسم وبعض قاله الأخيار إن شاء الله من أراد أن يتسجل بإذن الله تعالى فليكتب اسمه على الخاص فليبعث باسمه على الخاص وسأسجل الأسماء كلها إن شاء الله وإن شاء الله تعالى بعد هذا التعيف سندخل نتكلم عن هذه الحصة المباركة إذن استلاحا هو علم بأصول يعرف بأحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء تعني الموضوع علم النحو والكلمات الكلمات العربية من حيث البناء والإعراب وأما ثمرة علم النحو علم النحو أنه مفتاح لفهم الكتاب والسنة كما قال العمرية والنحو أولى أولا أن يفهم أولى أولا أن يعلم إذ القرآن بدونه لن يفهم يعني لابد ت... إذا أردت أن تفهم كتاب الله وأن تفهم سنة رسول الله فعليك أن تتعلم النحو وهذه أعظم طمرة عليكم هذه أعظم طمرة من تعلم النحوي أما النسبة نسبة علم النحو هي نسبة تباين أي ليس متداخلا معها لغير من العلوم نسبة تباين وأما فضل علم النحو يعني عمر تعلم النحو والفرائض فإنها, فإنه من دينكم واضعه قيله أبو الأسود الدؤالي وقيل علي رضي الله عنه وقيل أبو الأسود بأمر من علي اسم علم النحو اسمه علم النحو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفرول يعني المنحو أي المقصود ثم بغلبة الاستعمال أطلق على النحو الخاص وإلا فكل علم منحو يعني مقصود كما سمي الفقه فقه استمداد علم النحو من كتاب السنة من فصح كلمة العرب حكم تعلم النحو هو فرض كفاية وهو واجب على من وجب عليه من حيث لا يتم الواجب إلا به فواجب يعني لا بد العلم أن تعلم النحو لابد لابد لا بد للداعية لا بد يتعلم النحو مسائل علم النحو هي أبواب سنذكرها لاحقا إذن هذا هذا فيما يتعلق بمقدمة هذا العلم والآن إن شاء الله تعالى سنتكلم سنتكلم عن طريقة والآن بفضل الله تعالى سنتكلم عن منهجيتنا في هذه الدورة فبالنسبة لهذه الدورة والتي جاءت بطلب من إدارة غرفة علم وعمل بارك الله فيه مجزاهم الله خجزا فهذه الدروس تكتسي طابعا أكاديميا يعني لابد أن يكون هناك تسجيل ومتابعة وتنقيط واختبارات واشتظهار إلى غير ذلك إذن ف كما تعلمون بأن دلس النحو هو من علوم الآلة فليس موعظة اه اول وقائع غير ذلك فلا بد صار من متابعه ومن حضور ومن اجابه ومن مشاركه حتى تكون الاستفاده اكثر ان شاء الله سنعتمد شرحا ميسرا لطلبة العلم على اعتبار أن هذا العلم فيه درجات فنبدأ بأول درجة وبطريقة مبسطة أولا حتى نجيل ذلك النفور الذي تعيفه اللغة العربية في نفوس الطلبة ولا شك أن هذا النفور له أبعاده ولولا ذيق الوقت تكلمنا عن أبعاد هذا النفور يعني من أين أتى النفور حتى صار الطلبة يتخوفون من اللغة العربية ويتخوفون من النحو بل ربما أشأم الأوقات عندهم في مدارسهم هي اوقات اللغه العربيه لا بد لانك إذا لم تحب هذا العلم لا يمكن ان تستفيد منه ولهذا نقول لهؤلاء الطلبه فاننا سنسلك طريقه ميسره باذن الله تعالى تجمع بين اصاله المتن ومعاصره الطريقه بفضل الله تعالى وحتى تطمئن أكثر فهذا قطاعنا وهذه مهنتنا وهي مهنة التدريس فبفضل الله تعالى ها ستجدون بغيتكم في شرح هذه الأجرومية بطريقة سلسة سهلة لأن ما يهمنا في هذه البداية ان يفهم الاخوه والاخوات هذا المتن ها كبدايه اوليه وكمرحله اوليه بدون ذكر الخلافات النحويه وبدون تعقيدات ها فقط سنعتبر هذه الحصه كنشاط من الانشطه اللغويه امم حتى لا تحمل همّا أو تخوفا وأكيد بإذن الله تعالى ونسأل الله تعالى أن ينفقنا وإياكم أكيد لن نأتي عن نهايتها حتى تجدون في أنفسكم حبا وشغفا لهذه اللغة وللنحو للنحو بإذن الله تعالى إذن فمن أولا يحفظ المتن متن أجرومية يحفظ ولا ألزم أحدا بالعدد يعني سطر سطرين ثلاثة لأن الحفظ يختلف من شخص إلى شخص الحفظ يختلف من شخص إلى شخص ولهذا أقل شيء يمكن أن يحفظ الطالب ثلاث أسطر <تصفيق> ثلاثة أسطر بالنسبة للأخوات يحددنا وقتا مع أحد الأخوات من الإدارة ويستظهرنا فيما بينهن بالنسبة للأخوة سيستظهرون قبل بداية الدرس يعني كل مرة ننادي على سمين ويستظهر جزءا من أجرمية بإذن الله تعالى بالنسبة لشرح الأجرومية سنعتمد كتابا وجدناه سهلا وميسان وهذا الكتاب للأسف ليس موجود على النت واسمه الأقوال الجلية في شرح الأجرومية الأقوال الجلية في إشارح الأجر المميّة إن كان معنا،, إن إخوة معنا فليكتبوا هذه التعريف فليكتب اسم المرجع ومن معنا فليكتب رقم واحد إن شاء الله من معنا فليكتب رقم واحد مجيد بارك فيكم إذن هذا الكتاب سيكون كأرضية آه، وسنضيف إليه فوائد من كتب أخرى كشرح الأجرومية للشيخ صالح الأسماء وهذا الكتاب موجود على النت بفضل الله تعالى وكذلك التحفى السنية لشرح الأجرومية لشرح الأجرومية وكذلك ربما مررنا مرور الكرامي على شرح الشيخ العتيمين للأجرومية لنأخذ منه بعد الفوائد وإلا فكتاب الشيخ العتيمين يأتي عندي في المرتبة التانية يعني يأتي عندي في المرتبة التانية من حيث شرحه للأجرومية وهذا لا يمنع أن نأخذ منه بعض الدر التي قد لا تكون في كتب أخرى كذلك يمكن أن نعتمد بفضل الله تعالى على بعض الكتب القديمة كشرح المقدمة الأجرومية للشيخ عبد الرحمن المكودي ممكن أن نأخذ منها بعض الفوائد بعض الفوائد بإذن الله تعالى وكذلك شرح آخر للأجرومية من الشروح القديمة وشرح الشيخ الكفراوي على كل حال إذن هذه الطريقة بإذن الله تعالى وهذا هو المرجع المعتمد كأرضية ننطلق منها ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لخدمة اللغة العربية وطبعا عند نهاية هذا المتن المبارك وطبعا هذه الدراسة ستكون رواية ودراية عند نهايته سيحصل المتابعون معنا والمشايكون معنا على إجازة من هذا العبد الضعيف إن شاء الله تعالى حتى يثبت لكم السند إلى صاحب هذا المتني ألا وهو ابن أجروم الله عليه إذن هذا فيما يتعلق بمقدمة لهذا العلم وفيما يتعلق بالطريقة التي سنتعامل بها يعني المنهجية التي سندرس بها جميعا هذا المتنى المبارك وإن كان هناك شيء لم أذكره للإخوة والأخوات فتفضلوا إن شاء الله تعالى في حدود عشر دقائق قبل صلاة المغرب إن كان هناك سؤال أو كان هناك شيء يتعلق بشكل هذه المادة فتفضلوا بإذن الله تعالى جزاكم الله خير جزاء وبارك فيكم ونسأل جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لدراسة لغتنا وأن يوفقنا لخدمة هذه اللغة خصوصا وأن لها ارتباط بكتاب ربنا وبسنته نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجزاكم الله خيجزاء وتقبل الله منه منكم إن أصرنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان وبالنسبة لتسجيلات الدروس ستكون في الموقع إن شاء الله تعالى وسرق بفضل الله تعالى يعني هذه هي المرة الرابعة التي ندرس في هذا المثل والدروس كلها مسجلة في موقعنا فمن أراد الرجوع إليها ليستعين بها بعد عون الله تعالى نعطيكم رابط الموقع وتفضلوا عليه بإذن الله لتأخذ نظرة وفكرة عن طريقة عن الطريقة عن الطريقة التي درسنا بها درسنا بها هذا المتن وإن شاء الله تعالى لا دقيق طيب هذا هو والله مسان يظهر انا وضعت الرابط ولكنه لا يظهر ساو حاول ان اعطيه لاحد المشيفين. طيب اذهبوا الى قسم جديد الخطب والدروس واضغطوا على كلمة المزيد ستفتح لكم الصفحة التي فيها كل الدروس بفضل الله تعالى. اه طيب اه انا توصلت ببعض الاسماء للاخر والاخرات وسأسجلها عندي ان شاء الله تعالى